As-salamu alayka ya aba abdulllah As-salamu alayka ya abna rasulillah As-salamu alayka ya fatimata al-zahra As-salamu alayka ya warfah Adam as-safat-illoh As-salamu ya warfah nuh innabiy khalil السلام عليك يا وارثة عيسى روح الله السلام عليك يا وارثة محمد حبيب الله السلام عليك يا وارثة أمير المؤمنين ولي الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطحرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها وأشهد أنك من دائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرذي الزكي الهاد المهدي وأشهد أنك من ولدك كلمة التقوى وأعلام الحدى والغربة المفقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبئائه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقين بشرائع الديني وخواتيم عمليم wa qalbi li qalbikum wa amri amrikum alay ya abu abdullah as'alullah وعلى الشهداء بين يدي ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا ابو عبد الله الله إِنَّا تَوَجَّهْنَا وَاسْتَشْفَعَنَا وَتَوَسَّلْنَا بِكَ إِلَى اللَّهِ وَقَدَّمْنَاكَ بَيْنَ يَذَاءِ حَوْجَاتِنَا Allah isfa' lana اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأهياء منه والأوات بجاه محمد وبحرمة سورة المباركة الفاتحة مع الصلاة